ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وبكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور